كلمات الشاعر عاطفه ابن مبارك اداء اخزام فيصال مع الفجر الاول شاعر من ضواه وما تقادم من عند عابد لا My, my,